يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد أنت الكريم وأنت العون والسند أنت الكريم وأنت العون والسند أنت الكريم وانت العون والسند انت الرجا وانت ألوذ بالباب يا رحمن مبتهلا وأطوب العفو منك العفو لي رغد يا يا واسع اللطف انت المرتجى ابدا وانت رب الورى يا فرد يا صمد مَنْ ذَا يَكُونُ رَاعِينَا وَيَحْفَظُنَا مَنْ ذَا يَكُونُ رَاعِينَا ومنك الفضل والرشاد أو من يجير ومنك الفضل والرشاد فقبل لعبدك يا الله فقبل لعبدك يا الله تغوبتكم لنا من ذا سواك يراعينا ويحفظنا أو من يجير ومنك الفضل والرشد فاقبل لعبدك. دعبت عن لنا يوم لا مال ولا ولد اللهم صل وسلم وبارك عليه